سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ منها زوجها 124. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث 125. ذلكم الله ربكم له الملك لا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 فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر وَلَهُ نِعْمَةٌ مِّمَّنْ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ آنَدًا مِن أصحاب النار أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون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 وَالْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصَ اللَّهُ دِينِ فَاعْبُدُ مَا شَئْتُ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا يا ما ألا ذلك هو الخسران المبين لهم ما فوقهم ظل من النار وما تحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا O, te, akik ahol ismered a próféta, és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 فان الوانه ثم يهيج فتراه مصفررا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى أَفَمَا للالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مفانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم جلودهم وقلوبهم إلى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 Káum تشاكسون و رجل هل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 الله بكاف عبدا ويخرفونك بالذين هم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أثرة أيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنك شفاة ضره, هل هن كاشفات ضره هل هم ممسكاث رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 118. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل 119. الله يتوفى لَمْ حين موتها والتي لم تمت في منامها 11. Fyünsik allati qadar عليها الموت 12. ويُرسل الأخرى 13. إلى أجل 14. مسمى 15. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم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 észben, és a رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبو إلى ربكم وأسلم له من قبل أياتكم العذاب ثم 129. 110. 111. 112. 113. 114. 114. 115. 116. 117. 118. 119.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 كن من المحسنين، بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكذرت، وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Alajsa fi jöjjön, ne memmet fúllilmutak birin. Uajuna djillahulladin, a pombi ma fázati himlajja ma suhumusu, ua lehumjahzanon. Allah uħolik ukulli kulli shahi. 2. Köszönöm, hogy megnézted! 3. Köszönöm, hogy megtönjük! 4. Köszönöm, hogy megtönjük, hogy megtönjük! 5. Köszönöm, hogy megtönjük! كَلَّا إِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَدْ نُظِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ في الصور فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلا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 Assim quoi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 يحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.